وان محمد رسول الله حيا على الصلاة حيا على الصلاة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 ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة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 افتتحت بها خطبة الجمعة الماضية وهي قوله جل وعلا يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدوا فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير وذكرت أن الله تبارك وتعالى يحذرنا في هذه الآية من فتنتين عظيمتين الفتنة الأولى هي فتنة الدنيا وكان ذلك موضوع خطبة الجمعة الماضية وأما الفتنة التانية فهي فتنة الشيطان وسيكون موضوع هذه الخطبة عباد الله لو أردنا أن نستعرض التاريخ لننظر متى بدأت عداوة الشيطان للإنسان لا رجعنا إلى زمن بعيد ألا وهو عند خلق الله لأبينا آدم عليه السلام فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما صور الله تبارك وتعالى آدم عليه السلام تركه فجعل إبليس يطوف به ينظر إليه فلما رآه أجوف قال ذفرت به خلق لا يتمالك رواه الحاكم فلما نفخ الله الروح في نبيه آدم عليه السلام وأمر الملائكة أن يسجدوا له وكان من جملة المأمورين إبليس اللعين فقد حسد عدو الله إبليس حسد آدم عليه السلام على ما أعطاه الله من الكرامة وتكبر وقال أنا ناري طيني قال جل وعلا وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشر من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك ألا أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أن كنت من الغاوين قال أنا خير منه خلقته من خلقتني من نار وخلقته من قين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين فالشيطان هو العدو اللدود للإنسان فلابد للمسلم أن يتذكر هذه العداوة وأن يجعلها نصب عينيه أن لا ينسى أبداً أن هناك قريناً من الشيطان ملازماً له لا يفارقه ففي صحيح مسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عندي ليلا فغرت عليه فجاء فرأى ما أصنع فقال ما لك يا عائشة قلت وما لي لا يغار مثلي على مثلك فقال أقد جاءك شيطانك قلت يا رسول الله أومعي شيطان قال نعم قلت ومع كل إنسان قال نعم قلت ومعك يا رسول الله قال نعم ولكن ربي أعانني عليه حتى أسلم فهذا العدو عباد الله يتربس بالإنسان من يوم ولادته إلى يوم فراقه للحياه فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان غير مريم وابنها ويحاول هذا العدو وهذا القرين يحاول إضلال الإنسان وإبعاده عن سبيل الله وقد توعد وأقسم بعزة الله على إضلال بني آدم فقال قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكلين عباد الله إن الشيطان يزين للإنسان السوء ويجمله له ويحببه فيه حتى يراه حسنا أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا يزين له المعاصي والقبائح والشرك والنفاق والفضائح وكل معاصي القلوب والجوارح وبعض الناس للأسف يغرهم تزين الشيطان كقوم سبئ وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون يزين الباطل ويبرزه في صورة الحق ويزين المنكر حتى يصبح معروفا ويزين الشر حتى يرى خيرا ويزين المعصية حتى يغلي الناس بها ولا يشبع منها أبدا لأن المعاصي كلما ازددت منها شربا ازددت لها عطشا إن الشيطان بسلاح التزيين أشبه ما يكون بمصور بارع يجيد تحسين الصور وتزويقها وقلب الحقائق وتنميقها إنه يقف من وراء المعصية فيزينها في أبهى صورة وأجمل عاقبة واسمعوا وانظروا كيف زين لأبينا آدم المعصية فقال هل أدلك على شجرة الخل وملك لا يبلغ ما أجملها من صورة رسمها لأبينا آدم لكنها في الحقيقة معصية قال جل وعلا وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى وهذا هو السلاح الذي كان الشيطان ولا يزال يسلكه لإضلال العباد فهو يظهر الباطل في صورة الحق ويظهر الحق في صورة الباطل ولا يزال بالإنسان يحسننه الباطل ويكرهه بالحق حتى يندفع إلى فعل المنكرات ومن ذلك عباد الله إذا كان العبد في عمله وجاء وقت صلاة الفريضة فيأتيه الشيطان ويقول له لماذا تريد أن تصلي فأنت في العمل والعمل عبادة وهذا كله من تزيين من تزيين الشيطان من أجل ترك الصلاة ومن تزيينه للناس من أجل ترك الالتزام بالأوامر الشرعية أنه يخبرهم أن أهل الصلاة والاستقامة وهؤلاء رواد المساجد يصلون ويصومون ويظهرون اعمال الخير ولكنهم يكذبون ولا يوفون بالعهود ويحتقرون الناس ويفعلون ويفعلون وقد يكونوا ذلك في بعض الأفراد ولكنه يعمم ويقول له كلهم هكذا وأنت لا تغش ولا تكذب ولا تأخذ أموال الناس بالباطل وتسدد ديونك وأنت صاحب أخلاق والدين معاملة فلا يضرك إن كنت لا تصلي أو لا تأتي إلى المسجد أو إن كنت تسرب الخمر فالمهم أن لا تضر الناس فإن الله غفور رحيم هذا من تزين الشيطان يقول هذا وهدفه يا عبد الله أن يتدرج بك إلى الكفر ليتبرأ منك في الأخير كما قال جل وعلا كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين ومما يتناقله الناس ومما يتناقله الناس في هذا الباب أن رواد المخامر أو المخمرات أكرم من رواد المساجد فإن أحدهم ذهب إلى المسجد ليطلب من المصلين المال فلم يعطوه فلما ذهب إلى المخمرة أنفقوا عليه من مالهم وهذا من تزيين الشيطان لهؤلاء الناس وتصوير الأمور على غير حقيقتها فماذا يصنع الشيطان بالسكير وهو في قبضته؟ بل يأمره بالصدقة ليفتتن به الناس ليفتتن به الناس ثم يذهب إلى المصلي ويمنيه بالفقر ونقص الأموال حتى يترك الصدقة والله يقول الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليهم فمن يروج هذه الحكايات فقد أعانى الشيطان على إغواء بني آدم فاتقوا الله عباد الله وليحذر الإنسان من, من أن يقول كلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فتهوي به في نار جهنم سبعين خريفا فتهوي به في نار جهنم سبعين خريفا وهذا هو هدف الشيطان ودأبه فهو يجر الإنسان, يجر الإنسان إلى حبائله بحسب ميولاته ومجتهياته ثم تكون النتيجة كما قال جل وعلا وقال الشيطان, وقال الشيطان لما قُبي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوم أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي أي ما أنا بمنقذكم وما أنتم بمنقذي قال ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني, إني كفرت بما أسرختمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم وتقدم بارك الله فيكم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المتقين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين اللهم صلِّ عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد عباد الله يقول الله جل وعلا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا فهل اتخذناه عدوا أم نتبعه فيما يأمرنا به لنعرف ذلك أيها المسلمون لا بد أن نطلع على مكائده حتى نحذرها فمن ذلك أيها الإخوة حضوره في كل شأن. او في كل شيء من شأن الإنسان كما أنه يشارك الإنسان في المبيت والطعام والشراب روى مسلم من حديث جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم اليوم ولا عشاء وإذا دخل ولم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء ومن كيده بعت سراياه ومتابعته أعمالهم الخبيثة ومن أكبر هذه الأعمال التفريق بين الرجل وامرأته فاسمع أيها الزوج واسمعي أيها الزوجة قبل أن تنجرى في الخلافات إلى التفريق اعلموا أن هذا مما يحبه الشيطان فإن أطعتموه في ذلك فاعلموا أنكم لم تتخذوه عدوا روى مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناه منه منزلة أعظمهم فتنة يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا. ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته قال فيدنيه أن يقربه فيدنيه منه فيقول نعم أنت ومن كيده ومكره غرس العداوة والتحريش بين الناس يا من تعاد أخاك المسلم ومن لا تلقي عليه السلام يا من هو متشاجر مع أخيه أو أخته أو جاره من أجل حطام الدنيا وأعظم ذلك من هو متشاجر مع والديه يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينكم فإن بقيت على حالك فإنك لم تتخذ الشيطان عدوا بل إن من كيده أنه لا يترك نائما لنومه وفي الحديث والحلم من الشيطان أخرجاه ومن كيده ومكره أنه يبول في أذن المتخلف عن صلاة الفجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك الرجل الذي نام ليلة حتى أصبح قال ذلك رجل بال الشيطان في أذنيه أو قال في أذنيه أخرجاه في الصحيحين بل إنه يدخل للعبد من صلاته يدخل للعبد في صلاته فيختلسها أي يسرقها منه روى البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل في الصلاة فقال لها هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم فلا عجب فلا عجب يا عباد الله فهو يجري من ابن آدم مجرى الدم, مجرى الدم في العروق ففي الصحيحين من حديث صفية بنت حيي رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وينبغي أن نعلم أيها الإخوة أن للشيطان أماكن ومواطن يحضرها بل لا بد أن يكون فيها فينبغي أن نبتعد عنها حتى لا نمكنه من أن يلعب بنا أو يضلنا فهذا أمر مهم في إحراز النصر عليه في معركتنا معه من ذلك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 فهل أنتم منتهون وهذه الأماكن والظروف التي ومن من هذه الأماكن والظروف التي يحضرها الشيطان القلوة بالمرأة الأجنبية يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أحمد عن جابر رضي الله عنه يقول النبي عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها فإن ثالث هما الشيطان إلى غير ذلك من الظروف وأماكن ومواطن ينبغي للمسلم أن يحذرها ويبتعد عنها لأن الشيطان يحضرها ليوقع الناس فيما حرم الله عباد الله برغم ما لهذا العدو اللذوب من المكائد الخطيرة والأساليب الكثيرة لإضلال الإنسان إلا أن كيده ضعيف فقد شهد بذلك رب العالمين فقال جل وعلا فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا فكيد الشيطان ضعيف ولكن لمن لمن آمن بالله وأطاعه واتبع صراطه المستقيم ولازم التوبة والاستغفار بعد كل زلة وخطئه ففي الحديث الصحيح من رواية أحمد والحاكم إن الشيطان قال وعزتك وجلالك لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم فقال الرب جل جلاله وعزتي وجلالي فقال جل وعلا وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني وقال جل وعلا إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون ومما يحصن من مكائد الشيطان التعوذ بالله من شره قال جل وعلا وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومما يدفع به كيد الشيطان ووساوسه تلاوة القرآن وسماعه فالقرآن له خصية في طرده وكلما أكثر العبد من التلاوة حصن نفسه من الشيطان الرجيم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي كل ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح ومن ذلك قراءة سورة البقرة في المنزل فإنها تطرد عدو الله يقول عليه الصلاة والسلام لكل شيء سنام وإن سنام القرآن سورة البقرة وإن الشيطان يفر من البيت الذي يسمع فيه صورة البقرة فحصن بيتك بتلاوة صورة البقرة فذلك خير لك ومما يدفع كيد الشيطان مداومة ذكر الله بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والإستغفار والدعاء ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال المؤمن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مئة مرة في أول يومه كان ذلك حرزاً له من الشيطان في يومه إن المؤمن يحصن نفسه ويحصن بيته وولده من مكائد عدو الله وإن مما تحصن به البيوت لإبعاد الشياطين عدم اتخاذ الصور والتماثيل فقد أخبرنا الصادق المصدوق أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تماثيل أو صور فأبعد أخي المسلم أبعد عن منزلك هذه الصور والتماثيل التي لا تسمن ولا تغني من جوع وهي ذريعة للشرف فوجود التماثيل والصور في بيتك يمنع من دخول الملائكة وإذا لم تدخل الملائكة فمن المؤكد أن تدخل الشياطين عباد الله هناك بعض التوجهات الأخرى والإرشادات النبوية ينبغي على المسلم أن يأخذ بها ليتحرَّز بها من الشيطان فقد أخبر عليه الصلاة والسلام قال إن المسلم إذا خرج من منزله فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله قال له الملك هديت وكفيت وتنحَّى عنه الشيطان وقال يعني الشيطان قال مالي لي برجل قد هُدِيَ وَكُفِيَ وَوُقِيِّ وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يأكلن أحد منكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها فهذه نصائح لمخالفة الشيطان في طريقة أكله وينبغي تربية الأولاد على هذا الأدب في الطعام في مخالفة الشيطان وكما أرشد عليه الصلاة والسلام إلى ذكر الله حتى عندما يقرب الرجل زوجته فقال لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنب جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره, يضره شيطان أبداً فيا أخي المسلم اسحب الذكرى في كل أحوالك تسلم من شيطانك وفي الأخير لا أريد أن أترك هذه الخطبة قبل أن أنبه على أمن مهم يتعلق بموضوعنا وهو ظهور في هذه الأيام صنف من الناس عجيب وغريب سموا بعبدة الشيطان بدأت بوادر شرهم تظهر بطقوس شركية كفرية في فكر منحرف خبيت خطير هو زباة إدمانهم على الإنترنت والقنوات الفضائية المسمومة وقد يكونون بيننا في أسرنا ولا نعلم بذلك إذ تسلق هذا الفكر في بين فئة, فئة المثقفين في الجامعات وغيرها خاصة وتبنى هذا الاعتقاد بعض المعتوهين من أبنائنا ربما بقصد أو بغير قصد برقصات وتحليقات للشعق وحركات وألوان السواد كما يقع من بعض النساء أو الفتيات من وضع أخمر الشفاه أو الأظافر باللون الأسود أو ما يقع من الشباب من رسومات الجماجم المصورة في الألبسة أو بأشكال فيها قرون كدليل على التشبه بالسيطان بل تعد هذا الأمر إلى لهج ابنائنا ونسائنا في الأعراس بنوع من الرقصات تسمى بالواي واي أعز الله أسماعكم فهذا من طقوس عبدة الشيطان أو ببعض الإشارات بالأصابع كأن يقبض أصابع يده كلها ويرسل السبابة والخنصر هذه الإشارة ويتصور الناس بها وينشرون صورهم فهذه الإشارة هي من فقوص عبدة الشيطان فلا إله إلا الله يعقل أن يكون في بلادنا من يحمل هذا الفكر الخطير؟ ولقد أصبح لهؤلاء تقوص وتجمعات وحفلات تصور وتنشر كأنها من الأمور العادية فاللهم احفظنا من هؤلاء اللهم احفظنا من هؤلاء ومن الشيطان الرجيم اللهم احفظنا واحفظ أبناءنا وشبابنا وشاباتنا يا رب العالمين اللهم وفقنا لكل خير وجنبنا كل شر اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه لا إله إلا أنت اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه وأن نقترف سوءاً إلى أنفسنا أو نجره إلى المسلمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه إنك أنت الوهاب ربنا لا تدع لنا ذنبًا إلا غّفرته ولا كربًا إلا نفّسته ولا دينا إلا قضيَيته ولا مريضًا إلا شافيته ولا ميتًا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا لنا فيها خير ولك فيها رضا إلا أعنتنا على قضائها اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما وارحمهما كما ربينا سفارا اللهم اغفر وارحم لمشايخنا وعلمائنا وكل من كان له فضل علينا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم واجعل هذا البلد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 أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاح حي على الزلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا, استووا واعتدلوا حاذوا بين المناكب والأقدام أتموا الصفوف الأول فالأول ولينوا بأيدي إخوانكم واعلموا أن تسوية الصفوف من تمام الصلاة الله أكبر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 اللي امين واذا قال ربك للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربه, ففسق عن أمر ربه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 ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل وكان الانسان اكثر شيء جدلا الله اكبر حميع الله لمن حمده الله اكبر الله سبحان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 أَلَمْ عَهَدِ لَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُّبِينٌ وَأَنُعجُدون هذا صِاقُم مُتَقِيم وَلَقدَد غََّمِنْ كُم جِبِل كثير نَ فَلَم تَك تَقِونهذ جَهن النَّمَُّت كُ تُ تُعَدُون إلَه اليَوْومَ بِمَا كُتُم تَكفرُرُون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمصنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننقسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر